لقد نصركم الله في وعدنا كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تنعنكم شيئا فلم تنعنكم شيئا وضقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليت Do <laughs>